ولو شاء الله لجعلكم أمتا واحدا ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم ولا تتخذوا أيمانكم دخل بينكم فتزلقتموا بعد ثبوتها فتزلقتموا بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتتم وتذوق السوء بما صدتتم على سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمناً ق إن ما عاد الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عادكم ينفد ما عادكم ينفد وما عاد الله باط ولنجزي أن الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أوثا، من عمل صالح من ذكر أوثا، وهو مؤمن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا طَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا اللهم وله عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كثر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وطلبه مضمئن بالإيمان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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم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 ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذق لباس الجح سَرَّ الجوع والخوف فإذا قضى الله لباسا الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء أمر رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِيٍّ وَلَا عَادِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ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 أفزعنهم يظلمون، ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهر، ثم إن ربك للذين يعملون الصّوأ بجهرة، ثم تابوا من بعد ذلك، ثم تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِنَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ